أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م إنما السبيل ع ل الذين ى ذ ي ن س ت أ و ك و ه م أ غير ن ا ء ض و ا ب أ ن ي ك و ن و ا مع ا ل خ و ا ل ف وطبع ا ل ل على ل ه ق و ب ه م ل ا ي ع ل م و ن يعتذرون إ ل ي ك م إ ذ ا رجعتم إ ل ي ه م قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد ن ب أ ن ا الله من أ خ ب ا ر ك م وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إ ل ى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم إ ل ي ه م لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ا ل أ ع ر ا ب أ ش د كفرا ونفاقا و أ ج د ر الا يعلموا حدود ما أ ن ز ل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن ا ل أ ع ر ا ب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم د ا ئ ر ة السوء والله سميع عليم ومن ا ل أ ع ر ا ب من يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول أ ل ا إ ن ه ا ق ر ب ة لهم سيدخلهم الله في رحمته إ ن الله غفور رحيم والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم ورضوا عنه و أ ع د لهم جنات تجري تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من ا ل أ ع ر ا ب منافقون ومن أ ه ل ا ل م د ي ن ة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إ ل ى عذاب عظيم و آ خ ر و ن اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آ خ ر سيئا عسى الله أ ن يتوب عليهم إ ن الله غفور رحيم خذ من أ م و ا ل ه م ص د ق ة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إ ن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم أ ل م يعلموا ان الله هو يقبل ا ل ت و ب ة عن عباده و ي أ خ ذ الصدقات و أ ن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إ ل ى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فينبئكم بما كنتم تعملون و آ خ ر و ن مرجون ل أ م ر الله إ م ا يعذبهم و إ م ا يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين و إ ر ص ا د ا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إ ن أ ر د ن ا إ ل ا الحسنى والله يشهد إ ن ه م لكاذبون لا تقم فيه أ ب د ا لمسجد أ س س على التقوى من أ و ل يوم أ ح ق أ ن تقوم فيه فيه رجال يحبون أ ن يتطهروا والله يحب المطهرين أ ف م ن أ س س بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أ م م ن أ س س بنيانه امن اسس بنيانه على شفا جرف ن هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم إ ل ا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م ب أ ن لهم ا ل ج ن ة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل و ا ل ق ر آ ن ومن أ و ف ى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون ا ل آ م ر و ن بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آ م ن و ا أ ن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه إ ل ا عن م و ع د ة وعدها إ ي ا ه فلما تبين له أ ن ه عدو لله ت ب ر أ منه إ ن إ ب ر ا ه ي م ل أ و ا ه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إ ذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم ان ل ل بكل عليم ه شيء إ الله له ملك السماوات و ا ل أ ر ض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر الذين اتبعوه في س ا ع ة العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إ ن ه بهم ر ؤ و ف رحيم وعلى ا ل ث ل ا ث ة الذين خلفوا حتى إ ذ ا ضاقت عليهم ا ل أ ر ض بما رحبت وضاقت عليهم أ ن ف س ه م وظنوا أن ملجأ لا الله إلا إليه من ثم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 ولولا نفر من كل ف ر ق ة منهم ط ا ئ ف ة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم, ولينذروا قومهم اذا رجعوا إ ل ي ه م لعلهم يحذرون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غ ل ظ ة واعلموا أ ن الله مع المتقين واذا ما أ ن ز ل ت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين آ م ن و ا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إ ل ى رجسهم وماتوا وهم كافرون ا و ل ا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم إ ل ى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن موسوعه ل فقل و ا ح ب ي ا ل النابلسي للعلوم الاسلاميه ل تلك آ ي ا ت الكتاب الحكيم أ ك ا ن للناس عجبا أ ن أ و ح ي ن ا إ ل ى رجل منهم أ ن أ ن ذ ر الناس وبشر الذين آ م ن و ا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إ ن هذا لساحر مبين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 إ ن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا ب ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ط م أ ن و ا بها والذين هم عن آ ي ا ت ن ا غافلون أ و ل ئ ك م أ و ا ه م النار بما كانوا يكسبون إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم ب إ ي م ا ن ه م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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين لا يرجون لقاء ناتي ب ق ر آ ن غير هذا او بدل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أ د ر ا ك م به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أ ف ل ا تعقلون فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا أ و كذب ب آ ي ا ت ه إ ن ه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم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 وفرحوا بها جاءتها ريح ع ا ص ف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أ ن ه م أ ح ي ط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أ ن ج ي ت ن ا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم إ ل ي ن ا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 أ ت ا ه ا أ م ر ن ا ليلا أ و نهارا فجعلناها حصيدا ك أ ن لم تغن ب ا ل أ م س كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون والله يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم